لا أعطل بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أبنى يقدر عليه أحد يقول أهلكتما للبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عيني ولسانا وشفتين وهدينا هم مجدين فلقتعنا العقبة وما أدراكنا العقبة فك وغبة أو عطعا في يوم ذي مسغبة يقيما ذا مقربة أو مرسينا ذا متربة ثم كان من الذين وَتَوَاصَوُوا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمِيمَنَةِ وَالَّذينَ كَفَرُوا بِآياتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْرَعَةِ عَلَيْهِمْ لَا